الله عليه قد بدأ يتكلّى على جميع المهسار وهو ما هي عبئره المتائم مزيدة وهو بتاني قد هم ويقصر في الجر وفي المصمع يا أولاة ومن المصمع قد جعل كأذرعات هي هذاء ضنقب يقول أنه هي عبئره المتائم بخلافها اذا كانت اصليتين أو احداهما اصليه بخلاف قضات هو ابيات هي جمع تكسير لا اسم على سلامه <تصفيق> لان التاء ههيت اصليه الاله هي قابي اصليه لا هي عب الهه تاء مزيده الجمع المؤنث السالم فقدم مع به المؤنث السالم الأصل الحقيقي كهند فقدم مع به جمع المؤنث السالم المجازية الثانية خارج مصر جميع أبيان المتائم يكسر في حالة الجر على مصر ويكسر في حالة النصب نيابة عن الفتح تنوب الكسرة عن الفتحة وهو في الحالتين معرب معرب في حالة ما إذا جر بالكسرة نيابة عن الفتحة أو جر بالكسرة على الأصل خلافا لمن يقول هو في حالة نصب مبني لأنه لم تظهر عليه الحركة التي يقتضيها العامل وهذا المذهب الأخير هو مذهب الأخفش سعمى الأخفش هو أن جمع المؤنث السالم في حالته النصب مبني غير معرأ وأجهاز الكوفيين نصبه بفحة مطلقة فتنوب فيه الفتحة عن الكسرة كما تنوب فيه المنوع من الصر وهشام والمرض به الضريري هشام الضريري يقول أن الفتحة تنوب عن الكسرة فيه ما حوذفت لامه لما إذا كانت الكلمة أسرع مفردة وحذف منها لام لام الكلمة لتخفيف وعبضت عنه تاء كثبتي صليا ثابون عبضت التاء من الواب فجمعت على ثباتي ولن ترد إليها لامها في الجمع وسمع من كلام العرب سمع الكسائي سمعت لغاتهم ولغات جمع لغتي واللغة في المفرد لغاون فكان من حق الجب أن يرد إليها الواو الذي هو أصل في المفرد لذلك رد إليها في الجب استدل هشام على هذا بأنها تعرب في حالة النصب وفي حالة الجرب الهدح سمعت لغاتهم وإذا رد إليها اللام كسنة أصلها سنة تجمع في تاني شبع السلام على سنوات تترد إليها اللام فتعرب في حالة النخف في حالة الجر بكسر هذا هو الاصل فكأن هشام يخرج عن مرتب جمهور النخفين فيما إذا حذفت لامهم ولم ترد إليه لما ما حذفت لامهم وردت إليه في وافق جمهور أهل اللغة على أن النصد والكسرة في حالة عمونا السرب تكون بالحركة الواهرة على الاسم ولسم ابنيا ما إذا حذفت لامهم ولم ترد إليه في الجمع حذفت لامهم ولم ترد في المهرة فيقول تنوب فيه الفتحة عن الكسرة كما سمع عن العربي سمعت لغاتهم جمهور المصريين حملوا هذه الكلمة الواردة عن العرب في سماع الكسائي على الشنو وإلا في القياس إن يقول لاغواتهم ترد الكلمة ترد الهلامها في المفرد وتعرى بعرابة عن مؤمنة السالم وإلا فهي شازة سماعها ولا وقاس وعدها الجمهور يرون أن سماع المؤمنة السالم ينصب ويجرب بالكسرة معربا في الحالتين حذفت لاموهون أو لم تحذف ردت إليه في الجمع أو لم ترد. هذا هو الغالب في جميع كلام العرب خلافا لهشام فيما حذفت لاموهون ولم ترد إليه وخلافا لخشب وقال إنه في حالة النصب مبني ومن شواهدهم قوله فلما جلاها بالأيام تحجزت ثباتي ثباتي نصلها ذا با ون فكان من القياش ترد داما ونقول ذا با واتي وحديث تلامها ولم ترد إلي هذه الجمع إذا هيك سمعت لغاتهم أرجونا نحن على الشلود وهي من دليل من دليل هشام لعراب بالفتح نجابة عن التصوى جميعا نفسه وليس الوالد من نالك واحدا مردودا من خلافا لأبي علي أبو علي الهارسي يقول أن الوالد من نالك ونهى مما نابت فيه عن الفتحة في جمع المؤمنة السارب مسموعا عن العربي ليس جمعا لكن السماع يرده والقياس الصحيح يرده عندنا عن المفرد الغالب فيهمكم أقبل مذلولا من الجمع مثلا الزبا تدل على جميع. واحد تقول الزباة تدل على جمع وهون حذفتنا ولم ترد لي هل من المعقول أن تقول لي أن زبا جمعتها العرب في الشماء على زباة ولا تقول زباوات أن مذلول زباوات زباة وزوبة منه واحد هذا المردد من حيث العقل ومن حيث السمع هو زعم أن كل مفرد مجموع بأيلي همتاه وردت الأمور إن المفرد أنه مفرد أصلا وليس جمع سلامة الثاني لكن ذهبه ضائف مبدأ يتكلم على لواحق جمع المؤنث السالم ولكذا أولاته أنها كذلك في هذا الإعراب الذي هو الرافع بالضمع على الأسر والنصب والكسر في خالة الجر مع معربة فيهما أولاته وهي اسم جمع ذي معنى صاحب على وكذلك ما جعل من هذا علمه كأذرعات جمع أذرعات وعرفاته علم على جبل عرف عرف عرفته جبل النجميه بمحوره يا رب على عرفات هو علم فما كان جمعا من هذا الجبل ان فيمته دالا على علم يعرب هذا الاعراب وفي لهغه هي يمنع من الصرف للعلميه والثانيه او يصرف ويرعا فيه الوجهين فمن عرفه على الأصل تقول هذه عرفات هذه عرفات التنوي ورأيت عرفات ومرت بعرفات هذا مصرف فإذا منعت الصرف تقول هذه عرفات ورأيت عرفات ومرت بعرفات كمع الصرف ما تكسر وما تنول إذا جمعت بين الأمرين هذه عرفاته ورأيت عرفاتي ومرت بعرفاتي تجمع بين وجهي الأصل والعارض الأصل هو المنع من الصرف التانيذي والعلميجي والعارض هو يكون يجمع مؤنث سالم ورفعه بالضمى على أخيره وينصبه شربه تسرع إذا صرفت تنون وإذا منعت الصرف تكسر على الأصل غير تنوي هذه اللغات فلها في ما سمي به من هذا الألم كذرعات معرفة والذي اسم قد شعب علما من هذا الجمع كذرعات معرفة في هذا الإعراب أيضا قبل على اللغة الفصحة بعضهم يتركوا التنويان أذره وبعضهم يعربه إعراب ما لا ينصره واروية من رسول بيت برئي القيس تنوحتها من أذرعاتي تنورتها من الذرعات تنورتها من الذرعات تنورتها من من الذرعات وأهلها بيذرب أدنادها لها نظرا عالي قصيدة المعروفة ألاعم صباحا أيها الطرف البالي كأذرعات فيه أيضا قبل قبل اسفل اللغات الثلاثة إعرافهم أنه سالم على رسل ولمنع من الصرف على رسل و الجمع بين الوجهين عندما بدأ يتكلم على إعرار الممنوع من الصف وذكره ليجري المناسبة وإن لها سيعقد له باب مستقيم في آخر الكتاب قل وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد الرديث أن الفتحة تنبو عن الكسرة كما نابت الكسرة في جمهن السلب كذلك تنبو الفتحة عن الكسرة فيما لا ينصر في هل المنع من الصرف هو مطلق التنوين أو مطلق الكسر أو هما خلاه؟ سيدكر إن شاء الله في بابي؟ مهم ذلك يقول الصرف التنوين أتى مبينا معنا به يكون الاسم أمكان, أمكان من غيره في باب الاسمية لكونه لم يشبه الحرف فيبنى ولا الفعل في فرعيتين فيبنى عن الأصل وجر في الفتحة على الهرع في النيابة. النيابة تقدمت لنا في الأبواب على قسمين إنها نيابة الأصل عن الأصل الحرف عن الأصل كالواضع يتضمى كاللف عن فتحة يا عن كسر هذه نيابة أصلين عن أصل ونيابة ثرعين عن أصله كنيابة الألف ثرة عن التهمية عن الضم هذه نيابة ثرعين ومنها نيابة حركة عن حركة كتقدمت لنا جعملنا السابق وهذه في ما لا نصل أي عن حركة ومنها نيابة حذف عن حركته وهو المعتل من الأفعاد يعرب بحذف حرف العدة منه هو حذف عن حرف وشهو الربيل فاتحة ما لا ينصره ما لا يمضى فيقو بعد أن النوع من الصبر لضعف شبهه بالاسمجة يمنع التنوين ويمنع الجر أو فإذا أضيف قوية شبهه بالاسم إنه ضعف أصل في الأسماء يدخلت عليه أل قوية شبهه بالاسم لأن أل تخص بالاسم فإذا قوية شبهه بالاسم رفع إلى ما كان عليه من أصل العراء لهو أن يكون متمكناً أمكن في باب الاسم جدي فإذا ضعف شبهه بالاسم وقوية شبهه بالحرف سواء كان من ناحية التركيب كفعلبك ومن العجمة العمية في إبراهيم أو من الوزن كعثمان أو من وزن الفعل كأحمد يضعف شبهه بالاسمية فينحط فيقرب شبهه بالحرف فيمنع الصغفة لإذن إذا قوي شبهه بأنظيفة مررت بأحمدكم منها قول الله تعالى في أحسن تقويم أحسن على وزن أفعالة صفر على وزن أفعالة وتستحق المنع فأضيهت وصرفت وهرت عليه حركة العرب ودخلت عليه أل في قول الله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد فقوي شبهه بالاسم وأعرب إلى ذلك ما لن يضب أو يكون بعد أل أردف تبع أل أردف أل الارد. فيقوى بذلك شبهه بالاسم ألو عرب ومن ألم ما هو خلوفا عنها كأم الحميرية يقول بعض الروايات الحديثة عن الإصلاة صدام عيسى من البر هذه ألم خلوفا عنها أم خلوفا عنها ألم في لغة حميرية ومنها قول مشاعرهم أإن شمت من نجد ضراقا تألقا تبيت بليل أرمد أرمد على وزن أفعل صيفة تمنع الصرف لما دخلت عليها أل أو أم التي يجعي وضع عنها صررت تبيت بليل أرمد اعتاد أولق وهل, وهل لا يسمى حينئذ منصرفا مطلقا يدخلت عليه الأول يسمى مصروه مطلقا أو لا يسمى مطلقا مصروه أو إن زالت إحدى عندنا أن لسم الممنوع من الصرف لابد له من حصول علّة واحدة تقوم مقام علّتين أو وجود علّتين حقيقية فالاسم نوع من الصرف إذا أضيفه فدخلت عليه ألف وسأل ما مصروح في القرآن مصروح مع ربع عراب الاسم المتمكن الأمكان وانتم عاكب هنا هي المساجد في أحسن تقوم ونعلي بعرابيس المتمكن المقر واجعل لنحو يفعلان النونا رفعا وتدعينا وتسألونا وحذوها للجزم والنصب سيمة كلم تكون بترومي مظلمة على الفعل المبارئ يتصل به إليف الاثنين او واو الجماعة أو ياء الواحدة المخاطبة واجعل لنحو يفعلاني من كل فعل مضارع تصلت في إليف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء الواحدة المخاطبة مكسورة بعد الإليف غالبا مكسوحة بعد أختها ومن غير الغالب أتعداني في قراءة. في قراءة من قراءها وليست دليل إعراب مقدر قبل الثلاثة خلافا للأخفش زعم الأخفش أن دليل الإعراب أنه مقدر قبل هذه الاسماء قبل الالف التثنيه والواو في الجمع والياء الواحده المخاطبه الصحيح ان هذه هي علامه الاعراب لانها تحلف يا عليه ناصب او جازم تحلف النون لاجله دخول الناصب والجازم سواء كان الفاعل الالف الاثنين او واو الجماعه او ياء الواحده المخاطبه لأن الفعل مع فاعله كالك الكلمة الواحدة رجالك تأتي علامة الإعرابي بعده إذا كان ضويرا واجعل لنا الحوية فعلاني النون أرفعان ثبوت النون في الفعل المضارعي يتصل بياله الثاني أخوة الجماعة يوضح المخاطبة اجعل ثبوت النون علامة رفع الفعل لذا نصل له هبوط هذه النون نيابة عن الضمة على الفرع في النيابة وتدعين وتسألون تدعين يا واحدة مخاطبة تسألون خطاب جماعة الكو وحذف والنصب سيمة هذه النور تحذف لأجل الناصب والجازم قوله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا تفعلونا ولن تفعلوا تفعلونا في المضايا في حالة النصب والدخول للناصب جازم تحذف لو كان هو علامة الإعراب كلمتكوني اصرواتكوني لترومين لترومينا فان في تكوني تكونينك لان هذن الرفا دخلت مع هانون الوقايه في الفعل ونون الوقايه دخلت مع نون الرفع في الفعل تحلف نون الرفع لاجل الناصب والجازم وتقطع نون الوقايه لانها تقيل في من الكسر وتقيه من اللبس لانه هو بالاسم مما بدأ يتكلم على المعتل من الأسماء قال وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمفتقين كارما فالأول العراب هي قد راجع منه هو الذي قد قصر والثاني منقوص ونصبه ظهر ورفعه وكذا أيضا المعتل من الأسماء هو ما أعرب وآخره ألف اللازمة لا تحره من الإسلام مهما تعاقبت عليه العوام وقبلها حركة اللازمة مناسبة كالمصطفى والفتا كان مختوم بإلف أو ياء اللازمة المبصر ما قبلها كالداعي والمفتقي هذه ياء لازمة في الاسم. قبلها كسر لازمة فما كان مختما بإلف فقدر عليه جميع الحركات لتعذر ظهور الحركة على الإلف ويسمى مقصورا لقصوره عن مهور حركة الإعراء لثقلها على الإله والقصر رصل اللغة هو الحبس وقال الله تعالى حفور مقصورات في الخيام أي محبوسات على أزوجه والثاني الذي ختم بياء قبلها كسر لازمة يسمى منقص لنقص وذور بعض الحركة عليه أن يقدر عليه الرفع والجر يظهر عليه النصب ذلك قال والثاني منقوص ونصبه وظهر ورفعه ونوار. كذا أيضا أن يجرد كسرة من وجهة على آخره وقدر عليه الجر يثقله وقدر عليه الرهع يثقله ويظهر عليه النصب النصب هو أخف الحركات لذلك سمي منقوصا لكونه فيه نقص منه وهو بعض الحركات تعال لياء لياء وقيل قد ترك يقدر وجود حركه الاعراب على الياء في الضروره كثيرا وفي السعه قليلا فقوله ولو ان واشيم باليمامه داره وداري باعلى حضر موته كتب ولو ان واشيان اثنوا قدرها مع جواز ظهور النصب فيها في الفصيح بأجل ضررة الشعر فقال ولو أنه واشي لنكسر ومنه قل له يقلب رأسا لم يكن رأس سيد وعينا له حولا أبادي عيوبها بادي ونعتمه للحركة بأجل ضررة الشعر وقوئة من وسط ما تطعمون أهليكم يعني أهليكم في محل نصر مفعول تطعمون ولم تظهر عليها الحركة ونصر في المنقوص تظهر عليه النصر ولو هرق كان من تطعمون أهالي الجكر. فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ أَبُو عُولَتِهِمْ أَحَقُّ بِرَدِّهُمْ مَن حَقَّرَهُ أَقَدْ بَدَأَهُمْ كَمِنَ الْمِئْذَرِ على إرث قلبي أما قوله هو عرق الفرزدقي شر العروق خبيث السرا كابي جو الأزم أظهر الضم على الياء مع الثقة هي ضرر يمكن أن تعد ضرورة الله, الله عرق الفرزدقي شر العروق خبيث السرا كابي جو الأزم بصل أن قوله إلى عمرك ما أدري متى أنت جائجه أظهر الضم ضرورة الأصل أن يقول متى أنت جائج لكن أقصى مدة العمر عاجل هذه الشواهد ضرورة كذا أيضا من هذا لما نقوص بكسرة الموجة على ديار وما قوله ويوم توافين ويوم يوافين الهوى غير ماضي ويوما ترى منهن غولا تغولوا هذا البيت ايضا ضرورا وهي رواية لا تشهد يبديوا يوما يواهين الهواء غير ما صبا جعل شايدة يا جا أصلا جعل غير ماضيين هذا الغير على المنقص وهي ضرورا ماذا كان معتلا من الفعل بقوله وأج فعل آخر منه ألف أواو نوياء فمعتلا عرف الألف وفيه غير الحزمي وأبد نصب ماك يدعو يرمي ورفع فيه من واحذف جازما ثلاثهن تقضي حكما لازم أج فعل كان منه ألف كيخشى طعم لا يكون إلا مضايعة لأن لا يدخل إلا المضايعة خاصة كما تقدم الأهباب كلام المضارع هنا كان مختوم بواو او ياء او علي ان يخشى وان يدعو وان كارمن اسمه معتل فالالف هنا غير الجزم قدر عليه الرفع ويحفظه للجزم ويحفظه للجزم للناصر يخشى في الجزم ولم يخشى إلا الله خلافاً لابن السراج في قوله لا تقدير في الفعل لكون العرابي هي هرام بكر السراج أحد علماء نحن المشهورين قال عن الفعل إذا لم تظهر فيه حركة الإعراب لا تقدروا عليه يكون الإعراب فيه فرق ما هو أصل فإذا لم تظهر عليه حركة رد إلى أصله الذي هو البناء لكن هذا رد عليه على أن ما يمكن نجد فعل معرق في حالتين مبني في حالة واحدة مثلاً في حالة الجاسب وحده الجاسب في حالة الناصب وحده في حالة الرفع ونقدره ونقول أنه مبني عنده في الفعل يرده إلى الأصل الذي هو البناء في الفعل خلاف ما ذهب إليه جمهور النحويين لأنه لا يمكن أن يعرب فعل مبارع في حالتين وابناء في حالة وابدي أصلاً آخره وابك يدعو كقوله تعالى لن ندعو من دونه إله وهر النصب على الياب أو يا أنك يرمي والله نرمي جه وهر النصب على الياب وتقدر في الضرورة كثيرا وفي الساعة قليلا ومنه قول عامر بن الطفل فما سودتني عامر عن مراذة الله أن أسمو بأم ملا أبي هذا في الضرورة أبى الله أن أسموه بأم ولا, أبي ولا بغيرهما ونعوذ بالله مات على كفره فقال أرجو وآمل أن تذنوا مودتها هذا كعب بن زهير في قصية ابن السعادة لصر يقول أرجو وآمل أن تذنوا هذا كالضرر وذلك قول الشاعر ما أقدر الله أن يذني على شحطه أن يذنيه في موثرة النصر ما أقدر الله أن يدني على شحط إمن داره الحزن وإمن داره وصول وقرئ إلا أن يعفونا أو يعفو أو يعفو الذي بيده عظه النكاة كون موثرة النصر في هذه الذي أو يعفو الذي بيده عظه هي قراءة الشمسورة هذه القراءة ويعفو الذي يبقى في المكاة قراءة شاد قراءة الحسن ورفع فيه منوت وقدر رفع على الوأولياء لثقله وهو للحركة عليه وما قلوه إذا قلت على القلب يسلو قجضة هواشس لا تنفكت غليه بالوجد يا قلت وعلى القلب يسلو يسلو وهر على الهعل المضارع المسرد للناصب الجسم هذا ضرورة قليل كذلك قلو عوضني عنها غناية ولم تكن تساوي عن زيغة لخمس دراهم أو تساوي عندي تساوي وهر على الرياء هذا نادر ضرورة واحذف جازما ثلاثة هن تقضي حكما لازما احذف جازما الأفعال الثلاثة اجعل الحف علامة للإعراب في هذه الأفعال لحارة دخول الناس والجازما عليها تقضي حكما لازما عليك توافق بذلك ما نطقته العرب وما قرره النحو وما قرره إذا العجوز غضبت فطلقي ولا تردها ولا تملقي ولا تربها ما حذف لأجل الجازم أي ضرورة فكذلك قوله ألم يأتيك والأنباء تنمي بما لاقت لبون بني زياد ما قال ألم يأتيك حذف الياء كذلك قوله وتضحك مني شيخة عفشة مجة كأن لم تراق بلي أسيرا جماني لم ترا ولم يقول كأن لم ترى حدث يجري جازم لم يحذف جازم كذلك قوله هجوت زبانا هم جئت معتدرا من هجو زبانا لم تدعي هذا البيت يقولون لا يستشهد به وقيل يستشهد به أنه هو البيت لأبي عمر بن العلا عمر بن العلا فصيح يستشهد بكلامه من أئمة اللغة مشهور كانت كنته هذا <تصفيق> هذه الشراهة كلها ضررات فما قوله تعالى إنه من يتاقي ويصبر في قنبل فمؤولة ما تفوق لغة ضعيفة لغة ولا نقول ضروري تكون اللي هي اللي هو عدم خلف الجازم في هذه المذكوره سواء جعلته لغه ضعيفا يصح ان نطقت بها العرب لكنه خالفت القياس وخالفت الكثير من الضرورات غير قم بالقراءه انه من يتقي انه من يتقي الله عليه وسلم قم بالقراءه بالتخفيف من يتقي هي مووله عند وعطف عليها يصبر ليل اعلانها مجزومه وفيها توجيهات للنحويين لا تخلوم التكرر إلا بها قراءة 7 يوم متواكدة الحمد لله رب العالمين الله سلام عليكم وحمد وعلى الله وصحبه وصحبه وكسه وكسه لك الهران وردين شيخ ربان خاليك يو رقدت الانتريو الشاهد كمال كرط ولي ابي عمرو بن العلاء واسمه الزبان وقيل كنيته ها يعني به احد الشعراء الذين عاصره كان بينه وبينه مهاجات او كان يهجو انتقد عليه بعض المسائل النحويه وردت في شعره كان يرفيو معتوره اليه ما ذلك عاد إلى هجوه فقال له أبو على هذه الأبيات أبيات منها هذا البيت قلوا هجوت زبانا ثم جئت معتدرا من هجو زبانا لم تهجو لم تهجو لو فقال لم تهجو ومن الشواهد التي ثبت فيها حرف العلة مع وجوده أرجاز وهي ضرورة تقوم بالهون ذكرنا ان جمع المؤنث السالم يرفع بالضمه على الاصل وينصب ويجر بالكسره ينصب بالكسرة على الفرعي في النيابة نيابة حركة عن حركة لكن يسمج به كأذرعات وعرفات فيه ما في إعراب الجمع العادم وفيه زيادة أنه يمنع من الصرف لأجل العلمية والتانية كيف يمنع من الصرف لزيادة العلمية والتانية وعرف عراج عمونا السالم نرفعه بالضمة بدون تنوين وننصبه ونجره بالفتحة بدون تنوين هذا هو وجه فإذا جمعت بين الأصل والعارض ترفع والضمة بدون تنوين وتنصب وتجر بالكسرة بدون تنوين وإلا هو في الأصل أن بكونه اسم وصرف ونبت في حركة الكسر عن الفتح لكنه ممع عن الصرف لأجل العلمية والتاني فيما سمي به منه كأذرعات ومع رهات وفي نفسه التنوية التروية تنورتها من أذرعاتي أو من أذرعات أو من أذرعات أذرعات علم وجمع ويظن أن الوقاية تقل في علم الكسري ومن أقلي تقصد ومن ماذا بعد ومن ماذا غير الله ومن البنس بينهم وبين اسميها سوف تأتي إن شاء الله فأكد بمير نحن من ما يتعرفون طيب أعطي جميعا أعطي الله خيرا أعطي الله لكم جميعا أعطي السلام عليكم <تصفيق>